ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذت معهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إنا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 قال إِنَّا كُنَّا قَبْلَ ذَلِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ سَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ